وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو سبحانه على كل شيء قدير هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء من عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه مرجعه ومنقلبه سبحانه سبحانه هو العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد, شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه انذل امانتا وبلغ رسالة ونصح للامه فكشف الله به الغمه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يسيق عنها الا هالك اللهم اجزي عنا افضل ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجا وبث من بارجا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا <تضح> الله وقولوا <تضح الله> قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقر فاز فوزاً عظيماً بعد <أما> بعرفين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألويل شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل نَارٍ في فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله اللَّهِ الرحيم الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وسانوا مالها يومئذ تحدثوا أخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذروه خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ايها الاحبه الكرام هذا عود حميد الى كتاب الله نسال الله ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته نسال الله ان ينفعنا وان يرفعنا ذي ومع سوات من سوء تزي الأخير من القرآن وقفات يسيرة وتأمل وتأملات الإيمانية نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سوات آلاتها قليلة تصورنا مشهدا بين يدي القيامة حين ترحل هذه الدنيا وتنقضي وتمتهي ويرى الناس قدوم الاخره حين يأذن الله جل وعلا بسوال هذه الدنيا ما فيها وما عليها كسول المنشآت والعقارات والمصانع والشركات وتتبدل الارض غير الارض التي عرفها الناس اذا سلسلت الارض سلسلها من حكمه الله اننا نعرف السلسال وان الله جعل في الدنيا ما يذكرنا بالاخره نعلم او رأينا او سمعنا السلسال يقع في مكان معين لثوان معدودات يشعر به الخلق على بعد مئات الكيلومترات لا يستمر ويخلف خلفه الدمار والخسائر في الخلائق والمنشات لكن سلسال الاخره يختلف اذا سلسلت الارض كل الأرض ليس مكانا معينا في دولة او في بحر يشعر به من كان قريبا أو حتى كان بعيدا إلا ما إذا سلسلت الأرض السلسال الأكبر الأعظم سلسال القيامة إذا سلسلت الأرض سلسالها سلسال تذهب معه عقول البشر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكار وما سكارى ما تعاطوا شيئا غيب وعيهم وادراكهم لكن لما يرونه اذهب عقولهم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن لعذاب الله شديد اذا سلسلت الارض sing الرجال والنساء حفاة عراتا ينظر بعضهم إلى بعض قال يبنك الصديق الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض إنه لا يدري من بجواره رجل كان أو امراه كل شعله مصيره يغنيه وخرجت الأرض أثقالها كنوزها ياذن الله بخروجها من غير الشركات تنقيب ولا بحث ولا الات يخرج من بطون الأرض الكنوز عند مسلم في صحيحه قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ارض افلاذ اكبادها من الذهب والفضه مثل الاسطوان فيمر القاتل فينظر ويقول في مثل هذا قتلت ويمر القاطع فينظر ويقول في مثل هذا الارض وافلاذ اكبادها من الذهب والفضة كامثال الاسطوان جمع اسطوانه وهي الاعمده الضخمة الكبيرة يخرج الذهب والفضة كتلا بالاطلان لا بالجرامات ولا بالكيلوات الا ما كتلا ضخما قال كأمثال المسطوان فيمر القاتل ويقول في مثل هذا قتلت ويمر قاطع رحم الذي أكل حق أخواته أو أقباله في الميراث او غيره ويقول في مثل هذا قطعت رحمي ويمر السارق فينظر ويقول في مثل هذا قطعت يدي قال ثم يدعونه ما عادت له قيمة لا يأخذون منه شيئا ما عاد للدنيا قيمة يوم لا ينفع ما سليم. يمرون لا يأخذون منها شيئا الآن ما عادت لها قيمة انشغلوا بمصارهم وأخرجت الأرض أثقالها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت واذنت لربها استمعت وأضعت ما كتمت شيئا أخرجت كل ما فيها واخرجت الارض اذ وقال الانسان ما ما الذي حدث للارض القيامة تحدث اخبارها تنطق الارض وتقول لفلان فعلت كذا في يوم كذا وكذا ولفلان صنعت كذا في مكان كذا وكذا تنطق الارض ولا عجب فالجمالات يومها تنصب اليد تنطق والرجل تنطق والجلود تشهد وقالوا لجلودكم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء تنطق الأرض وتحدث بأخبارها ان فلانا كان يمشي كل يوم الى المسجد خمس مرات وان فلانا كان يسعى في ظلمات الليل بالصدقه وان فلانا كان يمشي إلى الفاحشه وان فلانا كان يمشي للإصلاح بين الناس وان فلانا كان يمشي للافساد وكم من مستور يكشف عنه ستر الله نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره وان يجعل تحت الستر ما يرضيه يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها امرها فاطاعت واذعلت بان ربك أوحى لها يوم يصدر الناس أشتاة فرقا وجماعات أقران الكافر مع الكافر والمنافق مع المنافق والكاذب مع أهل الكذب وصادق الوعد مع الصادقين أشتاتا فراقا كل قرن مع من وشبيهه يومئذ يصدر ناس أشتاتا ليروا أعمالهم يا كل مير نسخة طبق الأصل من عمله يراها بالصوت والصورة. يراها قال الله الا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون نسخة طبق الاصل لا يستطيع الامكار ليروا اعمالهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ليروا اعمالهم من من خيرا في الحشر يراه ومن عمل غير ذلك يراه ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذروه شرا يراه نسال الله ان يجعلنا من اهل الخير وان يحشرنا في زمره اهل الخير وان يتجاوز عن تقصيرنا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين واطهر الانبياء وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته والتهج بنهجه الى يوم الدين اما بعد يقول ربي واحق القول قول ربي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصر الناس وأشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذروه خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروه شرا يره المثقال وزن والذروه ما دقه جدا حتى قال بعضهم ان الذروه هي اصغر انواع النمل واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه كهيئه الذر يطاهم الناس باقدامهم نسال الله ان يجنبنا الكبر فمن قائل أن الذر هو أصدر أنواع لمل الأحمر وقال بعضهم الذرة هي الغبار الذي يرى في شعاع دخل إلى غرفة مظلمة هذا الهباء للغبار المتطاير قالوا هذا هو الذر هذه هي الذرة ومنهم من قال ان الذره لا ترى بالعين المجرده فمن يعمل مثقال الاعمال توسل ذره خيرا يرى وان كانت كلمه وان كانت خطوة وان كانت تسبيحه وان كانت مسح على راس وإن كان شق تمره قال نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره نصف تمره قد ينجي الانسان من النوم بل عائشه رضي الله عنها جلها مسكين فلم تجد عرضها الا حبة وعلم فاعطته اياها فلما تعجبوا من ذلك قالت كم فيها من مثاقيل الذرة لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلب المعروف والخير مهما دق ومهما قلب تراه في نسانك تفرح به بل ينبيه الله ويبارك فيه فمن يعمل مثقال ذروه خيرا يره قال اهل العلم هنا التفات كان الكلام عن القيامه وزلزال الحشر وصور مشاهد القيامه الان التفات في الايات الى اهل الدنيا يمن تسكنون الان دار العمل اعلموا انكم غدا في القيامه توزن اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فاعملوا واكثروا وتزودوا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فانتهوا وقللوا وتوبوا واستغفروا مثقال ذره من كبر تحرم صاحبها على النار لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ان العبد لا ليتكلم بالكلمه ما يلقي لها بالا من سخط الله تذهب به ابعد مما يظن نسال الله السلامة والعفو والعافيه فاما المسلم الذي يعمل بالطاعات فيحيا في الدنيا حياه طيبه ويرى الخير وجزاء الطاعه في الدنيا وفي الاخره من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحئيًّا له هذا في الدنيا حياه طيبة والآخرة ولنجزيًّا لهم يعني يوم القيامة اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا المؤمن أما الكافر فإنه لا يرى إن مات على كفره لا يرى في الآخرة خيرا إن عمل في الدنيا خيرا يوفاه في صحته في ماله في أهله في دنياه حتى إذا مات على كفره لم يبق له عند الله شيء نسال الله ليمسكنا يمسكنا بالإسلام حتى نلقى هذه صورة تأخذ بالألباب إلى المصير وإلى المآل فاستعدوا وافيقوا وتزودوا للآخرة فقدم يجمع الناس بين يدي الله للسؤال ويسال كل امرئ عن نفسه لا شان لك بغيرك احرص على ما ينفعك ان لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا كسر وازره وزر اخرى وهل ليس للانسان الا ما سعى لا شهد لك بعمل فلان لا شهد لك بفساد فلان انس بالخير عملا وادع الناس اليه ثم يوم القيامه لا تزع وازره وزر اخرى وان ليس للانسان ما سعى الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك الملتهى وَأَنَّ الى رَبِّكَ الملتهى الحياه مش مستمرة الى ما لا نهايه بين طرفه عين وانتباهتها يقال مات فلان انقطع عمله فاعمل ليوم توزن فيه الاعمال بمثقال الذره نسال الله ان يعيننا دائما وابدا على ذكره وشكره وحسن عبادته ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل الحياه سياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ان قدرت في قومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم يسر على عبادك ووسع عليهم في ارزاقهم وارزقهم الحلال الطيب وبارك لهم فيه وباعد بينهم وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب اهد شبابنا واستر نساءنا ورب لنا اولادنا اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوبا واجعل تفرقنا من بعده معصومة الله لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شطيا ولا محرومة اقول قولي هذا الله لي ولكم